العلاقة بين الآباء والأبناء أفكر كثيرا في موضوع العلاقة بين الآباء والأبناء أو بين الشباب والشيوخ إنه موضوع مهم أختلف معك يا خالد هذا الموضوع غير مهم لأن دور الشيوخ قد انتهى في الحياة يجب أن يعتمد المجتمع على الشباب وحدهم أتفق مع خالد في أهمية الموضوع وأختلف مع حسن ورأي أن المجتمع يحتاج إلى قوة الشباب وتجربة الشيوخ معاً لكن الشيوخ يريدون فرض آرائهم على الشباب في كل شيء في اختيار الأصدقاء والزوجة ونوع الدراسة بل وحتى في الملابس التي يلبسونها للشيوخ آراء وللشباب آراء ويجب أن يحترم كل فريق آراء الفريق الآخر أبي يعاملني معاملة الأطفال ولا يستمع إلي ولا يتحاور معي أبي يعاملني معاملة الأصدقاء يستمع إلي ويحاورني ويحترم آرائي وأتبع نصائحه هكذا تكون العلاقة بين الشباب والشيوخ